بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أُلِبَأْسٌ شَدِيدٌ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا رَبِّكُمْ من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 وَكَفَعَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَدَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَى هَا مَذْمُومًا ادحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك فاولائك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها اولائي واولاء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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم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 إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا